وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ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 حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثما İlla ﷻ salam salama ve achabul yemin ma achabul ve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 فإنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وحميم. وظل من لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم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 لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر 114. فمالئون منها البطون 115. فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون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 وبدل أمثالكم وننشأكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم نشأة الأولى فلو لا تذكرون أفرأيتم ما تحثون أأتم تزرعونه أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَضَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون لو نشاء أجعلناه أجاجا فلو لا تشكرون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 فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ من رب العالمين. وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حين اذ تنظرون ونحن اقرب اليه من kum, 125. 126. 127. 128. 129. 129. 120. 120. 120. 120. 121. 121. 122. 122. كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم وامما ان كان من أصحاب اليمين Fəslâmıllak min açhab il-yemin, ve amma in kan min al 14. 15. 16. 17. 18. 19. 19. 20. 20. 21. 22.